إذا لم تسلمني هو يسلمني هذا ضمين فيقول المشتري لا يا أخي أنا التزمت لك بضمين وذمتي تكفيك أنا أسددك إن شاء الله عند حقك ولا أحتاج إني أروح أطلب من هذا يكفلني أو هذا يكفلني لا يا أخي ما نمحجنا الناس وما التزمت لك بكفيل اصلا ذمتي كافيه ويقول لا يا اخي انت ما اعرفك واين اجدك يحل حقي فما اجد من يسلمني ابي شخص معتبر معروف اذا ما طلتني ذهبت اليه وسلمني حقي فاختلف عند هذا يقول انت التزمت لي بضمين والبيع والمشتري يقول ما اتزمت لك فاختلف في الضمين الذي هو الكفيل الكفيل الغارم القول قول من قول من ينكر الكفيل لأن الاصل البيع والشراء بالذمة وذمة من الرجال الرواية الأخرى تقول يتحالفان لا يقبل قول هذا وحده ولا قول هذا وحده وانما يتحالفان ثم يلغى البيع نعم. وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه لأن ظاهرة حال المسلم تعاط الصحيح وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه لأن ظاهر حال المسلم تعاطي البيع الصحيح يقول اختلف في شيء يفسد العقد واحد كأنه يريد التملص والتخلص من هذا العقد فيريد أن يثبت شيء يفسد العقد والآخر حريص على, على إمضاء العقد يريد أن يثبته فاختلف في أمر من الأمور التي تفسد العقد مثلا باع عليه هذه الفرس بمئة سقا بمئة سقا من العسل مثلا تبايع قال اشتري منك هذه الفرس بمئة سقا من العسل مئة سقا مملوعة عسل فتبايع على هذا فبعد ما استلم الرجل الفرس واخذها جاء بمئة سقى من الخمر وقال انت بعت علي الفرس بمئة سقى من الخمر والدليل على هذا انك بعت علي ما عندنا احد يعني انك جاحد لهذا الشيء تعرف انه ما يجوز وهل يصح أيها القاضي البيع والشراب بالخمر؟ أنا اشتريت منه بالخمر لكن أريد أفضحه ما نيتي أسدده من الخمر أحدهما كان لا يا أخي أنا ما بعت عليك بالخمر ولا أشرب الخمر ولا أقربه وقد حرمه الله ورسوله وإنما بعت عليك بمئة سقى عسل قال لا ابدا أنت بعت علي بمئة سقة من الخمر اختلف في شيء يفسد العقد من المعلوم أنه إذا كان البيع والشراء بمئة سقة من العسل فهذا بيع صحيح ولا غبار عليه إذا كان البيع والشراء بمئة سقة من الخمر فهو باطل وحرام ولا يمضي البيع البيع فاسد اختلف فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه لان الاصل في المسلم انه ما يبيع ويشتري بالخمر ولا يبيع ويشتري بال بالبيوع الفاسده وانما يشتري ويبيع بالبيوع الصحيحه فالقول قول من ينفيه منهما لان ظاهر حال المسلم يعني الرجل المسلم انه ما يتعاطى أي البيوع المحرمه ومثله مثلا لو ادعى تداعيا في بيع ما وقال أنت بعت علي بمعاملة ربوية ويقول البايع ابدا أنا ما بعت عليك إلا مبايعة صريحة صحيحة وما اشترطت شيئا يقربنا من الربع المشتري كأنه حريص على إفساد البيع فيقول بعت علي بمعاملة ربوية البايع يقول بعت عليك بمعاملة صحيحة شرعية فالقول قول من إذا لم يوجد بينه قول من ينكر البيع الفاسد ويدعي العقد الصحيح لأن الأصل في المسلم أنه لا يبيع ويشتري بالربا وقد حرمه الله جل وعلا أشد التحريم فهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومن يتعامل بالربا كأنما تجشم النار على وجهه يعني قصد بنفسه دخول النار والعياذ بالله فالاصل في المسلم انه ما يتعاطى الشيء المحرم وين اختلف فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه ينفيه ما يفسد العقد مثل الشرق الفاسد لأن ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح الأصل في المسلم أنه يبتعد عن المحرمات لأنه عبد لله مأمور منحي يؤمر فيأتمر ينهى فينتهي ولا يبيع ويشتري حسن ما يمليه عليه هواه أو ما تسوقه إليه نفسه الأمار بالسوء وإنما هو على حسب الشر وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه ترافع إليك في قضية بيع بيت المشتري يقول اشتريت من هذا الرجل البيت الفلاني بمئة ألف وهذا العقد بيني وبينه جئت إليه في بيته واشتريته منه بيني وبينه وكتبنا عقد وهذا توقيع على الشراء وهذا توقيع على البيع والقيمة مئة ألف التفتنا إلى البائع. فقلنا هذا توقيعك فقال نعم انت بعت البيت بمئة ألف قال بعته من وراء السلاح الرجل أتاني وما عندي أحد وقال بيع علي بيتك بمئة ألف فأبيت فأخرج لي سلاحه وقال تبيعه علي وهلا أقتلك الآن فاستسلمت وبعت عليه صحيح بعت عليه وقال وقع على البيع وإلا السلاح فوقعت على البيع خوفا من السلاح وإلا بيتي ما أبيع هنا بمائة ألف المشري يقول ما عندي سلاح ولا أشرت له بسلاح ولا خوفته وإنما عرضت عليه شراء بيت فباعه علي لأنه يقول إنه محتاج لدراهم يسدد وصحيح البيت فيه نزول لكن نزول بسيط ما هو شيء لأجل الدراهم التي أنقذها أنا مئة ألف نقدتها له فادعى البائع انه مكره فترافع اليك ماذا انت قائل تقول عندك بينه على الاكراه يقول لا ما عندي بينه نقول القول قول صاحبك لان الاصل عدم الاكراه وما وجد أمارات من امارات الاكراه البلاد محكومة بالعدل ولا في تعدي احد على احد ولا يمكن يكرهك بالبيع بالسلاح لان الامر ينكشف ويظهر وانما هذه دعوة منك تريد ابطال البيع فالقول قول من يدعي عدم الاكراه ما يقبل قوله انه اكرهني على البيع ما دام هذا توقيعك وانت معترف بالبيع لكن تدعي الاكراه فالقول قوله هو حينئذ او يقول البائع مثلا حينما وقعت علي وقعت على البيع انا في حال عدم صحاوه ما انا بصاحي إما مجنون او سكران او في حال اغمى ولا أدري ولا أدرك الامور أو نحو ذلك والرجل معروف أنه ما, هم ما تنتاب هذه الحالات فالقول قول من يدعي عدم هذا الذي يدعي قول من يدعي الصحاوة لا السكر أو الجنون أو الاختلاف فالقول قول الاخر لان الاصل معه لان الاصل مع من يدعي عدم الاكراه ويدعي عدم الجنون لان الغالب في المجنون انه لا لا يخفى الا في حال ان كان هذا الرجل علم عنه انه ينتابه جنون احيانا فنعم فيكون القول قوله لان معه قرينه تدل على صدقه نعم. وان قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه لانهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته وان قال كنت صغيرا فكذلك الرجل خلف له ابوه بيت فباعه بمئة الف واستلمها وأنفقها واستلم الرجل المشتري البيت ثم بعد عشر سنوات جاء البائع وقال أنا حينما بعت البيت بمئة ألف صغير ما بلغت ما يصح لي البيع ولا الشراء يريد ابطال البيع فعلى ما سبق القول قول من ينفيه لان الاصل ان البائع لا يبيع والمشتري لا يشتري الا من عاقل البيع البائع ما يبيع الا هو عاقل والمشتري غالبا ما يشتري بيت من انسان صغير عمره 12 عشر سنه او ثلاثه عشره سنه يشتريه بمائه الف يقول هات معك احد من وليك هات ابوك هات عمك هات خالك هات احد معك يتصرف قال القول قول من ينفي الصغر قال ويحتمل في حال الصغر يختلف عن حال المجنون والمكره لأن الأصل في الصغر أن البقى الأصل ان الولد كان صغير ثم بعد ذلك أدرك فالإدراك عارض فيما بعد قال ويحتمل أن القول قول من يدعي الصغر يعني في هذه الحال إذا تعذر معرفة ذلك مثل في السن والولادة ونحو ذلك اما اذا وجد قراء فيعمل بها عرف انه باع البيت منذ خمس عشرة سنة مثلا وهو الان عمره ثلاثين فهو قد باع وعمره خمس عشرة سنة مثلا فلا يقبل منه لكن اذا كان في احتمال انه محتمل انه يكون صغير قال القول قوله لان الاصل معه لان الاصل الصغر ثم يرتفع عنه الحجر بعدما يكبر نعم وان قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه لانهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته وهو عدم الاكراه وعدم الجنون وعدم الصغر لأن هذا الذي يدعي البيع نعم الصحة نعم ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر وحده يعني ذاك مدعي الإكراه ومدعي الجنون هذا لا يقبل منه لكن مدعي الصغر محتمل أنه يقبل منه نعم لأنه الأصل لأنه الأصل لأن الولد أصله صغير أوله صغير ثم كبر وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي العبد من المعلوم أنه لا يبيع ولا يشتري إلا فيما أذن له فيما أذن له فأنكر المشتري قال أنا ما اشتريت منك إلا وقد أذن لك كيف أشتري أنا من عبد وأنا أعرف أن العبد لا يملك وإنما اشتريت, لك اشتريت منك بناء على أنه قد أذن لك فيقول أنا بعت عليك ما أذن لي فالقول قول من يشدعي الاذن الصحه لان هذا هو الاصل في المسلم في البيع والشراء انه لا يتم الا اذا كان على وفق الشرع ومعلوم ان العبد لا يصح بيعه فيما لم يؤذن له فيقول انا ما اشتريت منك الا بعدما علمت انه قد اذينا لك سيدك نعم وانكره السيد وإن السيد فالقول قوله لان الاصل معه وان انكره السيد يعني انكر الاذن السيد قال ما اذنتنا للعبد ببيع كذا ولا اذنت له بشراء كذا فالقول قوله لأنه منكر والأصل عدم الإذن وهذا قد يكون السيء الرقيق افتات على سيده نعم. ولا دليل على خلافه ولا دليل على خلافه أما إذا كان هناك دليل على خلاف قول السيد كان يكون معلوم أن هذا العبد يبيع ويشتري دائما في مال سيده فيقال هذا البيع مثل البيوع الأخرى التي أذنت له فيها نعم. وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض أو ادعى فسخ العقد وأنكره الآخر فالقول قول مدعي الصحة لأن الاصل معه وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القابض اثنان التقيا واحد معه جنيهات سعودية والآخر معه ريالات سعودية أو واحد عنده كذا أو واحد عنده كذا فتصارفا قال اشتري منك الجنيه السعودي مثلا بثلاثمائة ريال فاشترى واحد من الآخر ثم مشتري الجنيهات اخذها معه ومشتري الريالات اخذها معه ثم احدهما تحسف على هذه المصارفة فكر كيف يفسد العقد هذا فقال ادعي اننا تصارفنا وتفرقنا قبل ان يستلم بعضنا من بعض ثم استلم بعضنا من بعض هذه طريقة شيطانية لقنا هياء الشيطان من اجل ان يفسخ العقد فترافع إلى القاضي فاستمع القاضي إلى قول صاحب الذهب فقال أنا معي ذهب وبعت عليه جنيه بثلاثمائة ريال وسلمني الريالات وسلمته الجنيهات ونحن في مجلس واحد الآخر يقول لا صحيح إننا تصارفنا أنا وأنت الجنيه بثلاثمائة ريال لكن أنت أعطيتني الجنيهات في المجلس اللي حنا فيه ثم تفارقنا أنا وأنت أنا قلت لك ما معي ريالات الآن فأنت أذنت لي إني أروح أجيبه من البيت وذهبت إلى البيت معي جنيهاتك وأنت ما سلمت ريالاتي فأحضرت لك الريالات وسلمتها لك وانجالس في المكان تنتظرني ماذا تقول أيها القاضي أليس هذا البيع المصارفة باطلة قال نعم إذا ثبت هذا فهذا باطل لأن البيع المصارفة لابد يدن واحدهما يقول ما كان معي انا ذهبي او دراهمي وانما استلمت الذي انت اعطيتني وذهبت اجيب لك دراهمي من البيت الذي يريد ابطال البيع فادعى هذه الدعوى. فالقول قول من ولا بينة لواحد منهما القول قول من من ينكر إفساد البيع لأن الأصل في المسلمين ألا يتصارفا تصارفا تصرفا باطلا وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض أو ادعى فسح الغاقد ادعى فسخ العقد في مجلس العقد وانكره الاخر فالقول قول مدعي الصحه يعني صحه البيع او صحه الصرف او انه لم يفسخ العقد لان الاصل معه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول أنا مقيم في مكة وأريد أن أذهب إلى بلدي إجازة وسوف أعود قبل الحج بيومين أو ثلاثة وفي نيتي أني سوف أحج كيف متى أحرم من مكة أم من الميقات أقول إذا توجهت إلى مكة بنية الحج فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام اما اذا كنت اتيت الى مكه لبلدك لاهلك لدارك ما تدري تحج او ما تحج لان دارك مغلقه في مكه فانت اتيت اليها ولا تدري يتيسر لك الحج او لا يتيسر فانت تعود بدون احرام لانك ما قصدت مكه لحج او عمره وانما قصدت دارك فإذا جئت إلى مكة قاصدا الحج أو العمرة مثلا فما يجوز لك أن تتجاوز الميقات بدون احرام وإن لم تكن معك ملابس الاحرام فتعقد النية بملابسك العادية وتخلع ما يزيد عن حاجتك مثلا وتدخل بنية الحج أو بنية العمرة متمتعا بها إلى الحج فإذا وصلت إلى مكة وتيسرت لك ملابس الإحرام خلعت ملابسك هذه ولبست ملابس الإحرام لأن النية شيء والتجرد من المخيط شيء آخر النية ركن من أركان الحج أو أركان العمرة ما يجوز للمسلم ان يقول بعدين انوي ما دخل بالحج حتى ينوي نوى وعليه ملابسه عليه مشلحه عليه عقاله عليه ملابسه كامله دخل في النسك بقي التجرد من المخيط ان كان استدامها جهلا او نسيانا فلا شيء له فيه على شيء عليه في هذا وان كان استدامها لامر ما وهو يعلم أنها ممنوعة ففديه ذلك بسيطة إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام او ذبح شات هو بالخيار وإذا وصل لبس ملابس الإحرام وخلاء هذه الملابس العادية فعلينا أن نفرق بين نية الدخول في النسك وبين التجرد من المخيط التجرد من المخيط امر سهل وفديته سهلة ونيه الدخول في النسك ركن من أركان تاخير النيه الى المطار او الى مكه هذا يوجب هدي لانه ترك واجب واستدامه المخيط مع النيه هذا استدامه محظور واستدامه المحظور اهون واخف من ترك الواجب وهذا قريبا منها او مثله يقول انا موظف في مكه وقد اعتمرت في شوال وانوي زياره اهلي في ذي الحجه ثم اعود الى مكه للحج فاذا مررت بي لم لم هل واجب علي الإحرام منه أقول نعم إذا كنت قاصد مكة للحج تبتحج عازم فأنت تحرم من الميقات الذي تمر به وإذا أحرمت أنت بالخيار امامك خيارات تحرم بالحج فقط تستديم ملابس الإحرام إلى يوم العيد تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج تطوف وتسعى وتقصر من رأسك وتحل ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وليس عليك هدي ما دمت موظف في مكة لأنك من حاضر المسجد الحرام ما عليك هدي أنا من أهل مكة اليوم سؤلتنا كل أهل, أهل مكة أنا من أهل مكة وأريد أنا حجة ولكني مدين هل يصح إذا حجدت قبل سداد الدين واقول نعم يصح والحمد لله لأن الذي يمنع من الحج وهو مدين الذي يريد أن يحج بالمبلغ الذي عليه مثلا أنت مدين بعشرة آلاف وأنت في الشام أو في مصر أو في الرياض أو في نجران مدين بعشرة آلاف تقول مثلا هل يجوز لي أن أحج بهذه العشرة الآلاف أم أسدد الدين نقول لا يجب عليك تسدد الدين فإن بقي معك شيء حيت به وإلا لا تحج لكن أنت في مكة والحمد لله حجك لا يكلفك شيء قد لا تتكلف ولا ريال واحد تمشي من مكة إلى منى وتبيت بها وفي الصباح تمشي